بسم الله الرحمن الرحيم طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذفرة لمن يخشى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 وإن تجهر في القول فإنه يعلم السر وأقفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أزاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني دانست نارا لعلي لعلي آتيكم منها بقبس أو أبد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع معليك إنك بالوادي المقدس قواك وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أتاها انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقن الصلاه لذكري ان الساعه اتيه فيها اخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى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 قال ألتها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واظلم يدك إلى جناحك تخرج في طاء من غير سور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 يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشجد به أذري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا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 أن قد فيه في الثابوت فقد فيه في اليم فليلقه اليم بالساح ليأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ فتقول هل أذلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نسا فنجيناك من الغم وفتناك تفونا فلبت سنين في أَهْلِ ندين ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأقوك بآياتي ولا في ذِكْرِي ذكري اذهبا إلى فرعون إِنَّهُ طغى فقولا له قولا لَّيِّنًا لعله تُرْسِلَ مَعَنَا يخشى قالا ربنا بَلَدًا آمِنًا قَالَ يفرط علينا قال لا تقفى إنني معكم أسمع وأرى فأتي ياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني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 قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدا قال فما بان القرون الأولى قال علم عند ربي في كتاب الله يضل رب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 مزواجا من نبات شتى كلوا ووعوا انعامكم إن في ذلك لايات لاولي النهار منها خلقناكم وفيها نعيذكم ومنها نفردكم ساعه اخرى ولقد أغيناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتئنك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا تجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوا قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشى الناس ضحا فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تستروا على الله كذبا فيكحتكم بعذاب وقد خاب من اشترى فتنازعوا أمرهم بينهم واسرهن جواه قالوا إن هذان الى الساحران يريدان ان يخرجا كن من الارض بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلا فأجمعوا كيدكم ثم نأتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلان قالوا يا موسى إما إما ثم القي واما ان قَالَ اول من القى قال بل القوا فاذا حبالهم وعصيهم نخيل من تحرهم أنها تسعى فأوجست نفسه خيفة موسى قلنا لا تقف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ولا يصلح الساحر حيث أسى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أَنْ آزن لكم إِنَّهُ لكبيركم الذي الَّذِي السحر الْكِتَابُ السِّحْرُ فَلَنْ تُقْطَعَ عَن أَيْدِيَنَا وَأَوْزُ لَكُمْ مِنْ فِتْنَةٍ وَلَغُلْفًا فِي جزوع ولتعلمن اينا أَشَدُّ عذابا وابقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي كفرنا فاقض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر خطايانا وما أكرهتنا عليه من والله خير وأبقى إِنَّهُ من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل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 ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا, فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشا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 قَدْ جِئْنَاكُمْ مِنْ عدوكم وَوَعَدْنَاكُمْ جانب الطور الظُّهْرَ ونزلنا وَوَعَدْنَاكُمْ المن والسلوى وَالسَّلْوَى من طيبات ما رزقناكم ولا تغضروا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلم عليه غضبي فقد هوى وإني لغفر لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدا وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئي على أسري وعجلت إليك رب لترضى قال فإنا قد ستنا قومك من بعدك وأضلهم السامر فرجع موسى الى قومه ربان أسفا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 قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكنا حملنا او زارا من زينه القوم فقذفناها فكذلك القى الثامر فأخرج لهم عجلا جسدا له قوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضر ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما كسنتم به وإن ربكم الرحمن فاستبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبوح عليه عاتقين حتى يرجع الينا موسى قال يا معون ما منعك اذ رايتهم ضلوا الا تتبعني افعصيت امري قال يابن أم لا تأخذ بيحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم تغطب قولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبرت قبضة من بدر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فَإِنَّ لك في الْحَيَاةِ ان تقول لا نساه وان لك موعدا لا تقلته وارغ الى الهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لنسفنه في اليم نسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إِلَّا هو وسع كل شيء علما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 طالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفق في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زغفا يتقافتون بينهم إن إلا لذبتم إلا عشرا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 لا ترى فيها عوجا ولا امثا يومئذ يتبعون الساعي لا عوج له واخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أدن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما قلفهم ولا نحيقون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد طاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يطاق ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعال الله الملك الحق ولا تعجل في القران من قبل ان يقضى اليك وحيه وقل رب زدني علما قال قد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للمبنائكة اتسردوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا فقلنا يا آدم إن هذا عدول لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تغوع فيها ولا تعرى وأنك لا تغمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة القلب وملك لا يبلى فأكلا منها فبدأ لهما سوافهما وطفقا يرصفان عليهما من ورق الجنة وعصا آدم ربه فغواه ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهذاه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 ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة طنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا وعلى كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآفرة أشد وأبقى أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأرنها ولولا كلمة من ربك لكان لزاما وأجل مسمى تصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن داناء النيل فسبح إحوى أطراف النهار لعلك ترضى ولا تمتن عينيك إلى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة في الدنيا لنفس لهم فيه رزق ربك خير وابقى وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها لا نسالك رزقا نحن نرزق والعاقبه للتقوى وقالوا لولا ياتينا بايه من ربك أولم تأتيهم بينتما في الصحف الأولى ولو أننا أهلتناهم في عذاب من قبله لقالوا, لقالوا ربنا لما إلينا رسولا فنستبع آياتك من قبل أن نذهل ونخذى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاء الشراط السوي ومن اهتدى